بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا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 فَكَيفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا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 عَلِمَ أَن سَكُون مِنْكُم مَرُ اللله وَآخَرونَ يَظلِبونَ فِي الأرضَ بتَعونَ مِن فَضلِ اللهِ وَآخَونَ يقاتِلونَ فِي سَبين اللهَّهِ فَقَرأُمات تَ يََّّرَ منِن وَأَقِيمُ الصَّنَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ وَآقَرضُ اللهَّه قَرضًا حسَسَنَاء